Bismillah rrahman rrahim Iqrë bismi rabbi ka allëzhi khalq Khalqa al-insan min alaq Iqrë wa rabbu ka al-akram Al-zhi allëm bil qalam Allëm al-insan ma l'm y'a'lem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 ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لا ان لم ينته لنسف عن بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب